في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل الله فجعل يلتفت يمينا وشمالا وكان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج فقال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد به على من لا زاد له وذكر انواعا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد لأن لا يخجل الرجل بل قال من كان له فضل ظهر والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحلته لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى ظننا أنه لا فضل لأحد يعني أن الإنسان يبدل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل يعني الطعام والشراب والرحل وغير ذلك وهذا كله من باب الايثار اما الحديث الرابع حديث سالم بن سعد فانه كان امراه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردت اتتني الين وكان صلى الله عليه وسلم لا لا يرد الهديه بل يقبل الهديه وينثيب عليها صلوات الله عليه وسلامه عليه وهذا من كرم وحسن خلقه فجاء فتقدم رجل إليه فقال ما أحسن هذه وطلبها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه اياها فقيل للرجل كيف تطلبها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا فقال والله ما طلبتها لألبسها ولكن لتكون كفن رضي الله عنه فابقاها عنده فصارت كفنا ففي هذا إثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه لأنه آثر بها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرمنوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد اقتسموه بينهم في ناي واحد بالسويه فهم مني وأنا منهم متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساله الاشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل العثار حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن كانوا, كانوا يتساعدون في أمورهم فإذا أتهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منه قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيهما يريد الله عز وجل من المال إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح فيقول مثلا على كل واحد منا أن يدفع اثنين في المئة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم فهذا أصله حديث أود موسى رضي الله عنه الذي سمعتموه، فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليساعدوا ليتساعدوا في على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فإن لذلك اصلا في السنة وهو من الأمور المشروعة ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث وقد يكون لمن يقع منه الحادث أما الأول فأن يضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تتلف زروعهم أو مواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو ما أشبه ذلك أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى مساعد فهذا طيب ولا إشكال فيه أما الثاني فهو للحوادث التي تقع من الشخص إذا فعل حادثة مثل الدعس أحد أو ما أشكال ذلك يساعد فهذا ينبغي أن ينظر في هذا الأمر لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد تهورون ولا همهم هم أن تقع الحوادث منهم فإذا قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسه دراسة ما حصل من الشخص دراسة عميقة وأنه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريق وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدتها هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعسون شخصا ويوما يسلمون سيارة وما أشفى ذلك وربما يقع ذلك عن, عن حال غير مرضية كسكر أو عن حال يفرط بها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين الوجه الأول مساعدة من يحصل عليه الحاجة فهذا طيب ولا أشكال فيه والثاني أن يكون ممن يحصل منه الحاجد، فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع لكن إن وضع فإنه يجب التحرز والتثبث من كون هذا الرجل الذي حصل من الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدي ثم هذا المال الذي وضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من من القدر وذلك لأنه ليس له مالك ومن شروط أجوب الزكاة أن يكون المال له مالك وهذا الصندوق ليس له مال. من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه وأصحابه الذين وضعوا هذه الفلوس في هذا الصندوق لا نكون أخذها لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لما لمن؟ لا لأحد وإنما هو للمساعدة وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة ثم هنا هنا مسألة يسأل عنها الكثير يسأل عنها الكثير من الناس وهي أنهم يجتمع الناس من الموظفين مثلا يقولون سنخصن من كل راتب من راتب الإنسان سنقصم منه ألف ريال على كل واحد أو عشرة في المئة من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا من وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث في الشهر الرابع نعطيها الرابع حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول مرة ثانيه فبعض الناس يسأل عنها والجواب على هذا أن نقول إن هذا صحيح ولا بأس به ولا سبيه حرج ومن توهم أنه من باب قرض من باب القرض الذي جرناه نفعا فقد وهم لأن إذا, إذا سلفت أنا هؤلاء الاخوان الذين معي إذا سلفتهم شيئا فأنا, فأنا لا اخذ أكثر مما أعطيت وكونهم يقولون لأنه سوف يرجع إليه مال كثير نقول نعم لكن ما رجع إليه شيء أكثر مما اعطى فغاية ما فيه أنه سلف للشرط أن يوفى وليس بهذا هذا الشيء فهذا وهم من بعض الإخوان من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربع هذا ليس فيه ربع أطلاقا بل هو من باب التساعد والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة ويفك هذا من مشاكل، يسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين من ويربي عليه أو يذهب إلى البنك يأخذ منه بالربا أو ما أشفد ذلك، فهذه مصلحة وليست فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه والله موفق قال رحمه الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة صلى الله الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو الذي يعطي المال بحقه ويصرفه في حقه الغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك وإن كان الاكثر استعمالا أن الغني والذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره. والله سبحانه وتعالى يبتلي العبادة بالمال يعني بالغنى وبالفقر. فمن الناس من لو أغناه الله لافسده الغنى ومن الناس من لو أفقره الله لافسده الفقر. والله عز وجل يعطي كل أحد به بحسب ما تقتضيه الحكمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا اعطى الله أن الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين قسم يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام كالمرادي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن أكل اموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك فهذا غناه لا ينفره لأنه غنى ولكنه فقر والعياذ بالله إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة وأعظمه الربع فإن, فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز من انتقام ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون القسم الثاني من الأغنياء من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال يبيع بالبيان والنص والصدق ويأخذ كذلك ولا يكتسب إلا المال الحلال فهذا هو الذي ينفعه بنا لأن من كان كذلك فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيما ينفع فهذا هو الغني والشاف الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات في هذا في هذا المعنى ف... فذكر قول الله سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فستميسؤه لليسرى اعطى يعني بذل المال في وجهه واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه فهذا ييسر اليسر وقال وأما من دخل واستانه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردع ان علينا للهدى اخلل الهدى وقال تعالى وسيمجنبها يعني النار الافق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يعني سيجنب هذه النار الأتفا الذي يؤتي ماله يتزكى يعني على وجه يتزكى به على وجه يقربه إلى الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمة تجزى يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة مكافأة نعمة يجزي عليها غيره ولكنه يعطي المال لله ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكرا لله قائما بما اوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يغضي الله عز وجل نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ذكر المالك رحمه الله حديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله في حديث عبد الله وعبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان انه لا حسد الا فتنتين يعني لا احد يغبط غبطه حقيقيه الا هذان الصفات الاول من اتاه الله العلم وهو الحكمه فكان يعمل بها ويعلمها الناس فهذا هو الذي يغبط لأنك إذا قرنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما الجاهل يعبد الله على جهل ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس فتجده يدفع الناس على الصواب والخطأ وهذا نقص كبير في عبادة الرجل لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصه كذلك إذا قرنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ورجل آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا فالذي يغبط حقيقة والذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس والثاني رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا فهذا هو الذي يغبط اما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضات الله فلا غبطه فيه ولا ولا يغبط على ما اوتي لان هذا المال ان انتفع به انتفع به في الدنيا فقط لأنه لا أنفقه لله ولا في سبيل الله والرجل الثالث رجل فقير لم يؤتى مالا فهو أيضا لا يغبط فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيما يرضى الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي هريره رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبقنا أهل الجثور بالأجور جمع أجر والدرجات العلا والنعيم المقيم قال وماذا قالوا يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فهم أفضل منا لان الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعه الله وفيما يرضي الله فقال عليه الصلاة والسلام الا اعلمكم شيئا تسبقون به من سبقكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم فقالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين. يعني تقول سبحان الله ثلاث ثلاثين، والله أكبر ثلاث وثلاثين، والحمد لله ثلاث وثلاثين. فصاروا يفعلون ذلك، ولكن الأغنياء سمعوا بهذا، فصاروا يقولون يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلاث وثلاثين دبر كل صلاة. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما صنعنا فصنعوا مثله فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير فالأغلية لما سمعوا بما ارشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بادروا إليه وفعلوه والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والخلاصه أنه ينبغي للإنسان إذا اتاه الله في المال أن يبذله فيما يرضي الله فإن هذا هو الذي يحسب يعني يغبط على ما أساء الله من الماء قال رحمه الله تعالى باب ذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقالت تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقالت تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين باب ذكر الموت وقصر الأمن يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل يعني الأمل في الدنيا وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحا لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيه فكم من إنسان أمل أملا بعيدا فإذا الأجل يفجأه كم من إنسان يقدر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله وانقطع حبل الأمل وحضر الأجل والذي ينبغي للإنسان عاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها أن يتذكر الموت ويتذكر حال الآخرة لأن هذا هو المآل المتيقف وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله عز وجل ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدكورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعى مشكورا ثم ذكر الآيات منها قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفقونه تورق يوم القيامة كل نفس فكل نفس منفوسه من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت لا بد أن تذوق الموت وعبر بقوله ذائقة لأن الموت يكون له مذاق مذاق مر يكرهه كل انسان لكن المؤمن إذا حضره اجله وبشر بما عند الله عز وجل أحب لقاء الله ولا موت الموزف إنئذ قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة وإن أوت الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط بل الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة وإلا فإن المؤمن قد يثاب على أماله الصالحة في الدنيا لكن ليس هو الأجر الكامل الذي وفق التوفيق الكاملة تكون يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس زحزح لأن ابعد عن النار وادخل الجنة فقد فاس لأنه نجا من المقروب وحصل له المطلوب نجا من المقروب وهو دخول النار وحصل له المطروب وهو دخول الجنة وهذا هو الفوز الفوز العظيم الذي لا فوز مثله لا فوز مثله وما الحياة الدنيا إلا متاعه صدق الله عز وجل الدنيا متاعه يعني متاع ليس دائما بل كما يكون للمسافر متاعه يصل به إلى منتهى سفره ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء ولكنها تغر كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أحشان ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسونها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم ولهذا نجد الإنسان أحيانا يكون في حال الضيق أو الوسط خير منه في حال الغنى يغني يغره الغنى ويطغيه عليه ولهذا قال ومن الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني فلا تغتروا بها وعليكم بالاخره التي اذا زحزح فيها الانسان عن النار ودخل الجنه فانه بذلك يفوز فوزا لا فوز مثله نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن اوتي في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقاه الله عذاب النار قال رحمه الله تعالى <تصفيق> في سياق الآيات سيبا بذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اغفرتني الى اجل قريب فاصطد تقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الامل فيما ساقه من ايات الله عز وجل قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وهذه إحدى مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتف الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل في علم الساعة لا يعلمه أحد حتى إن جبريل وهو اشرف الملائكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وهو اعلم البشر قال اخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها في بأعلم من الساعة فلا يعلمها إلا الله عز وجل وينزل الغيب والمنزل للغيث يعلم متى ينزل فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي منزله والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة وليس كل مطر يسمى غيثا فإن المطر أحيانا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس السنة ان لا يعني ليس الجد ان لا بل السنة أن تنطر ولا تنبت الأرض شيئا وهذا يقضى أحيانا تبتل عن طار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة فلا تنبت الأرض ولا تحيا وهذا الحديث الذي سخته في صحيح مسلم إنما السنة أن تنطر فلا تنبت الأرض شيئا فالذي ينزل غيره هو الله له عالم متى ينزل وأما ما نسمعه في الاذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو وهي مقاييس دقيقه يعرفون بها هل, هل الجو متهيئ للمطر أو لا ومع ذلك فقد يقولون ويفطئون كثيرا ولا, ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر إن المدى قريب والمكان قريب فلا يعلم متى المطر إلا الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام لا يعلم ما في الأرحام من الله والأجنة التي في الأرحام لها احوال منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن امه ومنها ما لا يعلم ابدا فكونه ذكرا أو انثى يعلم وهو في بطن امه ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات فكورة أو علامات الأنوث وأما متى يولد؟ وهل يولد حيا أو ميتا وهل يبقى في الدنيا طويلة؟ أو لا يبقى إلا مجتاً قصيراً؟ وهل يكون عمله صالحا أو عمله سيئا وهل يحتمله له بالسعادة؟ أو بالشقاوة؟ وهل يبسط له في الرزق؟ أو يقدر عليه رزقه؟ فكل هذا لا يعلمه إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تكسب في المستقبل لا تدري نفس ماذا تكسب هل تكسب خيرا او تكسب شرا او تموت قبل غد او يأتي غد وفيهما يمنع العمل وما اشبه ذلك الانسان يقدر يقول غدا سأفعل كذا سأفعل كذا لكن قد لا يفعل فهو لا يعلم ماذا يكسب غدا علما يقينيا ولكنه يقدر وقد تخلف الامور وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يدري انسان بأي أرض نموت هل يموت في أرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها أو يموت في البحر أو يموت في الجو لا يدري لا يعلم ذلك إلا الله فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت وأنت يمكنك أن تذهب يمينا وشمالا فكذلك لا تعلم متى تموت لا تدري في أي وقت تموت هل تتموت في الصباح في المساء في الليل في وسط النهار ما لا تدري في الشهر القريب في الشهر البعيد لا تدري لا تدري متى تموت، ولا بأي أرض تموت فإذا كنت كذلك فاقصر الأمل لا تمد الأمل طويلا. لا تقول أنا شاب سوف ابقى زمان طويلا. كم من شاب مات في شبابه وكم من, من شيخ امه ولا تقل اني صحيح البدن والموت بعيد كم من انسان مرض بمرض يهلكه بسرعة وكم من انسان حصل عليه حادث وكم من انسان مات بغتر لذلك لا ينبغي الانسان ان يطيل الامل بل يعمل ما عملها وللاخره عملها فيسعى للآخرة ساعيها بإيمان بالله عز وجل واتكالم عليه وقال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون إذا جاء أجل الانسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيق ولا يمكن أن يتقدم بل هو بأجل معدول محدود لا يتقدم ولا يتقدم فلماذا تجعل الأمل طويلا فالإنسان لا يعلم ما يموت ولا يعلم بأي أرض يموت وقد حدثنا أحد إخواني اتقاد قال إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل وكان معهم رجل معه أم يمرضها فتأخر عن القوم في آخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أم يمرضها ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في الريق في مكة يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فإذا هو واقف على بيت من الشعر في عدد من الناس طليلين فسألهم أين طريق النجد قالوا أنت بعيد عن الطريق لكن نوح البعير وجلس استرح ثم نحن نوصله يقول فنوح البعير وانزل أمه يقول فما هي إلا أن اتجعت على هذه الأرض فقبض الله روحها كيف جاء؟ من القصيم إلى مكة مع الحجاج وأراد الله تعالى أن يتيها هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان من يعلم هذا الا الله عز وجل وكذلك أيضا في الزمن كم بلغنا من الناس تاخروا قليلا فجاءهم حاجز فماتوا به ولو تقدموا قليلا لسلموا منه كل هذا لان الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود فالإنسان يجب عليه أن يحتاط بنفسه وأن لا يطيل الأمل وأن يعمل للآخرة وكأنه يموت قريبا لأجل أن يستعد لها فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان ينفغلها أن يقصر في الأمل وأن يستعد للآخرة جعل الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ضرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون السلام عليكم قال الموالي برحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب واكن من الصالحين ولئلا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أمر الله بالإنفاق مما رزقنا اي مما أعطى وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت وحينئذ يندم الإنسان على عدم الفاق ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين يعني فبسبب تأخيري إياي أتصدق واكن من الصالحين قال الله عز وجل وليؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون إذا جاء الآجل لا يمكن أن يتاخر الإنسان ولا لحظة بل بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته فمن الناس من يطول ثقاؤه الدنيا ومن الناس من يقصر كما أن من الناس من يقصر رزقه ومنهم من يقل ومنهم من يقصر علمه ومنهم من يقل ومنهم من يقوى فهم ومنهم من يضعف ومنهم من يكون طويلا ومنهم من يكون قصيرا الله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تنهكم اموالكم ولا أولادكم من عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون فنهى الله تعالى ان تلهينا اموالنا واولادنا عن ذكر الله وبين ان من الهته عن ذكر الله فهو خاسر مهما ربح لو ربح اموالا كثيره وكان عنده بنو وكان عنده اهل ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فانه خاسر اذن من هو الرابح الرابح من اشتغل بذكر الله عز وجل وذكر الله ليس هو قول لا اله الا الله فقط بل كل قول يقرب الى الله فهو ذكر له وكل قول وكل فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له كما قال تعالى وأقم الصلاة إلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع ولأن الإنسان إذا قال قولا يتقرب به إلى الله أو فعلا يتقرب به إلى الله فهو حين النية ذاكر لله عز وجل فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك إذا جاء أحدهم أي أحد المكذبين للرسل إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما ترك ولم يقل لعني أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك بل قال لعني أعمل صالحا فيما تركت أي فيما تركت من المال الذي بحرت به حتى أنفقه في سبيل الله قال الله تعالى كلا يعني لا رجوع ولا يمكن رجوع لأنه إذا جاء الأجل فلا يستطلون ساعة ولا يستطلون ثم قال إنها كلمة هو قائلها هذه الكلمة يؤكد الله عز وجل أنه يقولها وهو وهي قول رب رجعوني لعلي أعمل صالحا في مسر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني من, من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاه برز إلى يوم يبعثون، يعني من من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الرفات برزق إلى يوم يبعثون، والبرزق هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة، سواء كان الإنسان مدفوناً في الأرض أو على ظهر الأرض تأخذ السباع وتتلفه الرياح. أو كان في قاع, في قاع البحار كل هذا يسمى برسا إلى يوم يبعثون يعني يخرجون من من القبور لله عز وجل في, في يوم القيامة فإذا نفق في الصور وذلك عند قيام الساعة فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يفسارون والنفق في, في الصور مرة المرة الأولى يكون فيها الفزع والصعب يعني الموت فينفخ إسرافيل في الصور نفقه، يكون لها صوت عظيم مزعج جدا فيفسح الناس ثم يموتون كلهم إلا من شاء الله النفقة الثانية ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني بعد أن يبعثون من قبورهم لا تنفعهم الانساب يعني القرابات ولا يتساءلون لا يسأل بعضهم عن بعض بل إن الله تعالى يقول يوم يفر المرض من عقليه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يونيه فالعنساب في ذلك الوقت لا تنفع والقرابات لا يتساءلون بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض ما الذي حصل لهذا ما الذي حصل لهذا أما في الآخرة فلكل امرئ منهم شأن يونيه فإذا في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يفسالون فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون فينقسم الناس بذلك اليوم إلى قسمين قسم تثقل موازين فهذا مفلح فائز بما يهفر ناجل مما يفرح والموازين جمع ميزان وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة فقال الله تعالى هنا فمنتقلت موازين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال في الميزان ولم يقل في الموازين فجمعت مرة وأفردت أخرى وذلك لكثرة ما يوزن فلكثرة ما يوزن جمعت ولكون الميزان واحدا ليس فيه ظلم ولا بخ أفردت والذي يوزن قال بعض العلماء إن الذي يوزن العمل وقال بعض العلماء الذي يوزن صحائف العمل وقال بعض العلماء الذي يوزن العامل نفسه وذلك لأن كل منها جاءت به احاديث أما الذين يقولون إن الذي يوزن الذي يوزن العمل فاستدلوا بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فجعل الوزن للعمل وبقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فجعل الثقل للكلمتين وهم العمل والذين قالوا إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقه الذي ياتي يوم القيامة في فيمد له سجل يعني اوراقا كثيرة مد البصر كلها سيئة حتى اذا راى انه قد هلك قال, قال الله قال الله له ان عند إن عندنا لك حسدا فيؤتى في فيها لا اله الا الله قالها من قلبه فتوضع البطاقه في كفه وتجلس السجلات في كفه فترجح البطاقه بها فهذا يدل على ان الذي يوزن صحائف الاعمال واما الذين قالوا ان الذي يوزن العامل نفسه فاستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه نحيفا فقام إلى شجرة اراك في ريح شديده فجعلت الريح تهزز فضحك الناس لذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتضحكون أو قال تعجبون من تقة ساقيه والذي نفس بيده إنهما في الميزان لأفقل من جبل احد وهذا يدل على أن الذي والعمل هو العمل هو العامل نفسه فهذه والمهم أنه يوم قيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نسأل الله يا من ممن ثقلت موازينه ومن المفلحين الفائزين بالإضوان الله وقوله سبحانه وتعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم انما قال خسروا انفسهم لانهم اخرجوا الى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا انفسهم ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا قال الله تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الفرصان المبين ثم قال تعالى مبينا أنهم كما يعذبون بدنيا فإنهم يعذبون قلبيا فيقرعون ويرفقون فيقال لهم ألم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فقد تليت عليهم آيات الله وبينت لهم وجاءتهم الرسل بالحق ولكنهم كفروا وعيار بالله وكذبوا بهذه الآيات قالوا في الجواب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا, يعني إن عدنا إلى التفريق فانا ظالمون فيقرون وعياد بالله لأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ظلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه هذه بصدر الله يجعلنا وياكم منها قال الله تعالى اغسأوا فيها ولا تكلمون أي ابقوا فيها أذل صاغرين ولا تكلمون وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول اغسأوا فيها ولا تكلمون فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم لأنه قضى عليهم بالخلود في النار ثم قال تعالى مبيّن حالهم مع أوليائه إنهم كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وهؤلاء المؤمنون بالله ورسله يقولون ربنا إننا آمنا أي آمنا بك وبرسلك وبما, وبما جاءوا به من الحق فاغفر لنا وارحمنا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنه وانت خير الراحمين فلا احد ارحم بعباد الله من ربهم عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام لله بعباده ارحم من الوالده بولدها فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يعني انكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة والرحمة فكنتم تسخرون بهم وتستهزئون بهم حتى سوكم ذكري أي حتى كانت سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسيه لكم ذكري وكنتم منهم ترحقون يعني في الدنيا يضحكون بالمؤمنين يستهزئون بهم ولكن الله قال في سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعلى بالله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يعني جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعه الله وصبروا عن معصيته وصبروا على أقداره أنهم هم الفائزون الذين فازوا في هذا اليوم فأدركوا المطروب ونجوا من المرهوب وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زياده في حسرتهم وندمتهم كأنه يقول عز وجل لو كنتم مثلهم لن هذا الثواب فيزدادون بدارك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويخطون منهم وكيف كانت حالهم هم في نار جهنم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين انظروا جاءتهم الرسل وعمروا عمرا يتذكر فيه من تذكر ولكنهم العياذ بالله لم ينتفعوا بهذا ورأو أن أنهم كأنما لبثوا ساعة أو أو بعض ساعة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين إسأل العاديين فإننا لا نرى أننا لبثنا إلا يوما أو بعض يوم. قال الله تعالى إن لبثتم إلا قليلا. يعني ما لبثتم إلا قليلا في الدنيا وووآل بكم الأمر إلى الآخرة. التي سبقون فيها أبد الابدين ومع الذبيع. قال إن نبذتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يعني لو أنكم كنتم من ذوي العلم لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتموها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني أتظنون انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون هم ظنوا كذلك ظنوا هذا الظن ولكن الله وبخهم على هذا الظن هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل وينزل إليها عليها الكتب ثم يكون نهاية الموت والفناء بدون بعث ودون رجوع هذا لا يمكن لكن هذا ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ثم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم تعالى يعني ترفع عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء وعلى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى تعالى الله الملك الحق الملك يعني ذو الملك والسلطان والعظمه الحق الذي كان ملكه وملكوته حقا وليس بباطل لا اله الا هو اي لا حق إلا الله عز وجل رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها اخر لا برهان له به الى اخر السوره فهذه الايه تبين ان لثانيه بغيله ان ينتهز فرصه العمر و لا يخسر عمره كما خسره, كما خسره هؤلاء وانه سوف يبعث و ويحاسب على عمله فنسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير ومآله إلى دار القرار في جنة النعم قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قدودهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كم الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتذير منهم فاسقون والايات في الباب كثيرة معلومة واما الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل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 رياض لأهل الصلاح فيه من الأحكام الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد ويستقيم به سيره إلى الله عز وجل ومعاملته مع عباد الله ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من المنفعة العظيمة هذا الكتاب هذا الكتاب كان من جملة أفوابه ما اشار إليه القائل باب ذكر الموت وقصر الأمل ولك المؤلف فيه آيات متعددة سبق الكلام عليه وآخرها قوله تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخر يعني ألم الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل وخشوعنا الخضوع والذل لذكر الله يعني عند ذكره فإن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا فلت عليهم آياتهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وقول لذكر الله أي الله عظمة وما نزل من الحق أي ويخشعون لما نزل من الحق وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا الكتاب جاء بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق قال ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقست قلوبهم يعني ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل والنصارى كفروا بالقرآن فصار الكل كلهم كفارا ولذلك كان اليهود قبل بأجة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا عليه لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى ولكنهم استكبروا عنه وآرضوا عنه أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليهم وذلك لأن النصارى علموا الحق يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك استكبروا عنه فكانوا كلهم مغضوبا عليهم لأن القاعدة في المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين نعوذ الكتاب طال عليهم الأمد أي الوقت فقصف قلوبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى بستمائة سنة فترة طويله انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب ولم يبقى على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب ولهذا قال وكثير منهم فاسقون ولم يقل أكثرهم فاسقون و... ولم يقل كلهم فاسقون فكثير منهم فاسقون خارجون على الحق فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوثوا الكتاب قال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أمثوا كتابا من قبل فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قسق قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم واستولى على المسلمين من ليس اهلا للولاية لفسقه بل ومروقه على الإسلام فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بالأشك ومرتدون عن الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل وعمل أسباب التي توصل إلى المقصود يسر الله له الأمر فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين ألتكلا من قبل فقصت قلوبهم ولكن صار الكثير منا بالوقت الحاضر بها بهؤلاء الذين قصت قلوبهم وكثير من هؤلاء أيضا فسقوا عن عمل الله وخرجوا عن طاعه الله ثم قال المؤلف والآيات في هذا المعنى كثيره معلومة وأما الحديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب يعني أمسك به والمنكب أعلى المنكب اعلى الكتب اخذ به من اجل ان ينتبه ابن عمر لما سيلقي اليه الرسول عليه الصلاه والسلام من القول وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام كان إذا تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطر إما بالفعل كما هنا وإما بالقول كما في قوله ألا انبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فهذا الإلقى عليهم هذا لأجل أن ينتبه أخذ بالمنكب وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل سبحان الله آطى الله نبيه جوامع هذه هاتان الكلمة... الكلمتان يمكن أن تكونان نبراسا يسير عليه الإنسان في حياته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والفرق بينهما أن عابر السبيل ماشي يمر بالقرية وهو ماشي منها وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنه يقن فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القريه التي التي هو فيها لم يتخذها وطنا وسكنا وقرارا فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كهذا الغريب إن غريب أو عابر السبيل والغريب والعابر السبيل لا يستوطن، يرجع يذهب إلى أهله إلى بلده لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة، لكان دائما مشمرا للآخرة. لا يريد إلا الآخرة، ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة، حتى يسير إليها سيرا يصل بها به إلى مطلوب. نسأل الله أيها الطقه وياه لما فيه الخير والصلة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال.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 وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت, علي ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي بسم الله قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجنان كبر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وتقدم السلام على هذا قال وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح المعنى لا تؤمن أنك إذا أصبحت أمسيت وإذا أمسيت أصبحت فكم من إنسان أصبح ولم يمس وكم من إنسان أمسى ولم يصبح وكم من إنسان لبس ثوبا ولم يخلعه إلا الغاسل وكم من إنسان خرج من أهله قد هيئوا له خداءه أو أشائه ولم يأكل وكم من إنسان نام ولم يقوم من فراشه المهم أن الانسان لا ينبغي له أن يتلأ الأمل فليكن يكون حرزا حارقا حازما كيسا هذا معنى قوله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح قال وخذ من صحتك لمرض ومن حياتك لموت الإنسان الصحيح من شرح الصدق منبسط النفس واسع الفكر عنده سعه عنده وقت لكن ما أكثر الذين يزيعون هذا لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم وأنه سوف, يد... سوف تطول به الدنيا فتجد قد ضيع هذه الصحة فابن عمر رضي الله عنهما يقول خذ من صحتك لمرض المرض تضيق به النفس ويتعب به الجسم وتضيق عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة فلياخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول لا شك عن الحياه لا تنسب للموت كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميتا وكم لمن قبله وحياتهم قليلة بالنسبه نسبة لموت فكيف إلى الآخرة ولهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ من حياته ما دام الله قد أحياه لموته إذا عجز عن العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدق ذنجارها وعلم ذفع بها من صالح ندعو من حياتك الموت قال وعنه يعني عبد عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنه. يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي فيها أن يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذه هذه. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته والوصية معناها العهد وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله أو يعهد لشخص في النظر على اولاده الصغار أو يعهد لنفسه لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به هذه هي الوصيه مثل ان يكتب الرجل وصيتي الى فلان بن فلان بالنظر على اولاد الصغار وصيتي الى فلان بن فلان بتفريق ثلث مال او ربعه او خمسه في سبيل الله وصيتي الى فلان في ان ينتفع بما خلفت من عقار او غيره او ما اشبه ذلك المهم هذه الوصيه العهد اهدى الانسان بعد موته الى شخص بشيء يملكه هذه هي الوصيه والوصيه انواع واجبه ومحرمه وجائزه اما الواجبه فان يكون على الانسان دين يعني شيء حق لغيره فيجب ان يوصي به لا يما إذا لم يكن فيه بين لأنه إذا لم يوث به فإن الورثة قد ينكرون والورثة لا يلزمون بأن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال ان, إن لي على ميتكم كذا وكذا لازمهم أن يصدق فإذا لم يوث الميت بذلك فإنه ربما يكون يضائع هذا واحد، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد فإنه يجب عليه أن يوصي كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا يعني مال كثيرا الوصيه الوصية هذه نائب الفاعل للوالدين والأقربين فخرج من ذلك من الوالدين والأقربين من كانوا ورثه فان الورث لا يوصى له وبقيت الايه محكمه فيما عدا الوارثين هكذا دلاله الايه وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنه وذهب اليها كثير من اهل العلم ان الانسان يجب ان يوصي اذا كان عنده مال كثير بما تيسر لاقاربه غير الوارثين اما الوارث فلا يجوز ان يوصى له لان حقه من العلم يكفيه فهذان امران تجب فيهم الوصية. الأول إذا كان عليه دين يعني حقا للناس. والثاني إذا ترك مالا كثيرا فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه غير الوارث. وتكون محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، فإنه حرام عليه. مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة. أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثه فان هذا حرام عليه حتى لو قدر ان أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتروف به وتحترمه وأراد أن يتابعها فإنه لا يحب له أن يوصلها بشيء وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسأى في فأراجع ينسل له بشيء فإن ذلك حرام عليه وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل المهد الذي زوج به الكبير فإن هذا حرام أيضا لأن التزويج تفع حاجة كالأكل والشهر فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجبالها نزوجه ومن لم يحتج اليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج وهذه مثلا تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم يظنون انك اذا زوج ولد فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار في مثل ما زوجته به وهذا بصحيح الوصية للوارث لا تجوز مطلقا فإن قدر أن أحدا جاهد وأوصى لأحد الورثة بشيء فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته. إن شاء نفذوا الوصية وإن شاء رجوها وأما الوصية المباحة فهي أن يوصل الإنسان بشيء من ما له لا يتجاوز الثلث لأن تجاوز الثلث ممنوع لكن ما دون الثلث انت حر فيه فلك عن توسي فيه إمن شئت إلا الورد هذه جائزه ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك نقول أكثر شيء الثلث لا تزل عليه. وما دون الثلث فهو أفضل منه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير وكان ابو بكر رضي الله عنه اوصى بالخمس وقال ارضى بما رضي الله لنفسه الخمس فعا وصى بالخمس وهذا احسن ما يكون وليت ان طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصي على أن الأفضل الوصية بالخمس لا بالثلث وقد شاء عند الناس الثلث دائما الثلث الثلث وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل منه الربع أفضل من الخمس الربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع وإذا كان ورثه محتاجين فترك الوصية اولى هم احق من غيرهم قال النبي عليه الصلاه والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان, أن تذرهم عاله يتكففون الناس فاذا كان الورث الذين يرثونك تعرف من حالهم وصل المال من عندهم هم الى الفقر اقرب فالافضل ان لا نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ما حق امرئ شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي روايه لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه النووي في كتاب الرئيس الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبه عنده ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي ولكن الوصية تنقسم إلى اقسام منها واجبة ومنها احرام ومنها مفاح الواجبة ان يوصل الانسان بما عليه من الحقوق الواجبه لئلا يجحدها الورثه فيضيع حق من هي له ولا سيما اذا لم يقم بها بينه من الواجبة من الوصيه الواجبه وصيه من ترك مالا كثيرا لاقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير لكن لا تزيد على الثلث والوصية المحرمة نوعان أيضا أن تكون لأحد من الورثه وأن تكون زائدة على الثلث والمباحة ما سوى ذلك ولكن الأفضل أن تكون مباحة من الحمس فأقل وإن زاد إلى الربع فلبأ وإلى الثلث فلبأ ولا يزيد على الثلث وبهيث ابن عمر رضي الله عنهما العمل في الكتابة العمل بالكتابه بقوله صلى الله عليه وسلم إلا وصيته مكتوبة عنده فدل هذا على جواز العمل بل وجوب العمل بالكتابة وفي قوله مكتوبة اسم مكول إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت في الوصية بالكتابة فلا بد أن تكون الوصيه أن تكون كتابة معلوما إما بخط النص نفسه أو بخط شخص معتمد وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبره بها ولا عمل عليه وفي قوله عنده إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وأن لا يسلط عليها أحدا تكون عنده. في شيء محفوظ محرز في الصندوق التجاري وغيره لأنه إذا أهملها فربما تضيع من أو يسلط عليها أحد ياخذها يتلفها أو ما أشبتها المهم في هذا الاعتلاف بالوصية وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع وفي أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن لنا ثلاثة أيام نتكلم على هذا الحديث فهل من أحد كتب وصيته الله أعلم ابن عمر رضي الله عنه يقول ما مر علي ليله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي فالذي ينبغي الإنسان أن, أن يهتم في الأمر حتى لا يفتعه الموت وهو قد اضاع نفسه وأضاع حق غيره. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا فلتنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مرسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر وقصر الامل عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال سبعه يعني اعملوا قبل ان تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبادروا بها ثم ذكر هذه السبع انها اما غنى مطغيا يعني يغني الله الانسان ويغنى عليه من الدنيا فيطغى بذلك ويرى انه استغنى عن ربه عز وجل فلا يقوم بما أوجب الله عليه ولا ينتهي عما نهاه الله عنه قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه الثاني أو فقرا منسيا أي أن يصاب الإنسان لفقر ينسيه دفر ربنا لأن الفقر اعاذنا الله وإن من منه شر درعا يلبسه العبد فإنه إذا كان فقيرا يحتاج اكل وشرب ولباس وسكن وزوجة فلا ذلك من ذلك شيئا فتضيق عليه الأرض بما رحبت ويذهب يتطلب أن يحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله عز وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها ويفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى كالزكاة والصدقات والعتم والحج والإنفاق في سبيل الله وما أشبه ذلك. كذلك أو مرضا مفسدا مرض يفسد على الإنسان حياته لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر والدنيا أمامه مفتوحة فإذا مرض ضعف البدن وضعفت النفس وضاقت وصار الإنسان دائما في هم وغم فيفسد عليه حياته كذلك أيضا الهرم المفند هرم مفند يعني كبرا يفند قوة الإنسان ويحطمها كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فالإنسان ما دام نشيطا شابا يعمل العبادة بنشاط يتوضا بنشاط يصلي بنشاط يذهب إلى العلم بنشاط لكن إذا كبر فهو كما قال الله عز وجل عن زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعر الراس شيبة يضعف العظم والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم فيضعف ويضعف تضعف القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب كما قال الشاعر ألا ليت الشباب, ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيء أو موتا مجهزا هذا ايضا ما ينتظر موت لمات الإنسان انقطع عمل ولم يتمكن من العمل مجهزا سريعا وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه يموت؟ كم من انسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث احتراق انقلاب سيارة سقوط جدار عليه سكتة قلبيه أشي كثيرة يموت الإنسان ولو كان شاب. بهذا هذا لأنك لا تدري ربما تموت. ربما تموت وأنت تخاطب اهلك تموت وأنت على فراشك تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك ولموا الغداء تهلزوه ثم لا ترجع تاكله إذن فاد ومن ذلك أيضا أو الساعة أو الدجال فشر غائب وكم من انسان مات من حيث لا يظن انه يموت كم من انسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث وفراق وثلاث سياره سيقود جدا من عليك.